وما يضلل Oh, no. Zong وَإِلَّا قَادَ رَبُّكَ لِي واد Oh,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 Thank you. الجنة وكل منها عرض وكل منها Thank <laughs> you. قلنا lenal تؤتى الزكاة وركب ما راكعين. قرآن در ایران صدا و یبشر